ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلماء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم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 قالوا ربنا متى نفسنتين وأحييت نفسنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا اللَّهُ الله وحده كفرتم وإيشرك به تؤمنون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 ما للظالمين من حميم ولا شفيع طاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون الرعونة يا من بنيلي صرحا العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإن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 هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو ونثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما قل لكم ووفوا أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد.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 فَيَقُولُ الْضَعْفَ فَيَقُولُ الْضَعْفَ أُنِّي الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعَأْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّهُ فِيهَا إنا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 قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشناد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما استوى الأعمى والبصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 ثم لتبلغوا وَشُدَّكُمْ ثم لتكونوا شلوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى